إ ل ى بلد لم تكونوا بالغيه إ ل ا بشق ل ا ن ف س إ ن ربكم لرءوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر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 وتستخرجوا منه حليه تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون و أ ل ق في الارض رواسي ان تميد بكم و أ ن ه ا ر ا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون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 وقال الذين اشركوا لو شئت الله ما عبدنا من دونه من شيء ان نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم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 ن ع م ه فمن الله ثم إ ذ ا مسكم الضر ف إ ل ي ه تجرون ثم إ ذ ا كشف الضر عنكم إ ذ ا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما اتيناهم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 للذين ََِِّ لا َ يؤمنون َُُِْ ب ِ ا ل ْ آ خ ِ ر َ ة ِ مثل ََُ السوء َّ ولله ََِِّ المثل ََْ الاعلى ْ وهو ََُ العزيز َُِْ الحكيم َُِْ ولو ََْ يؤاخذ ُُِ الله َُّ الناس ََّ بظلمهم ِِِْْ ما َ ترك َََ عليها َََْ من ِْ د َ ا ب َّ ة ٍ و َ ل َ ا ك ِ يؤخرهم َُُُِْ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 ا ع ن ا بتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ان في ذلك ل آ ي ة لقوم يعقلون واوحي ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون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 فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سوى افبنعمه الله يجحدون والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من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 م و ل و ع ه غَيْبُ ا ل س ن ا و ب ل و ي للعلوم الاسلاميه أَمْرُ ا س ع ة ك ل ح الْبَصَرِ أ و أَقْرَبَ إِنَّ اسماء ل ل عَلَى ه كُلِّ شيء قَدِيرٌ و الله الحسنى و ب ط ن ا م ه ا ت ك م لا تعلمون شيء أ و وجعل لكم السمع والابصار و ا ل أ ف ئ د ه لعلكم تشكرون أ ل م تروا إ ل ى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إ ل ا الله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 وليبينن لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون ولو شئت الله لجعلكم امه واحده ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسالن عما كنتم تعملون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 قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آ م ن و ا وهدى وبشر ى للمسلمين ولقد نعلم انهم يقولون ان ما يعلمه بشر لسان الذي ينحدون إ ل ي ه اعجمي وهذا لسان عربي مبين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 ربك ب من ع وقال ان ر تأتي ك ل ن ف س بعدها وتوفي لغفور ض ب الله مثلا ق ر ي ة كانت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 إ ن ربك من بعدها ل و ف و ر رحيم إ ن إ ب ر ا ه ي م كان أ م ة قانتا لله حنيفا ولم يك ن من المشركين شاكرا ل ي ن ع م ه اجتبيه وهديه إ ل ى صراط مستقيم